بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خوي بخشنداي مهربان اي الساعة الساعه القمر روج دواين زيك بو يوا ومان قلتبو وان يروا ايتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وأقرب به بروان معجزيك ببينن فش تهذكن والذين امتازوا يشي بردوام ومحمد ليان دكات وكذبوا واتبعوا اهواهم وكل امر مستقيم واوبت فلسطين باوريا نهينا وش وين هواو ارزوي خوي انكتن لكاتك ذا هموك عليك سرنزا ميشي هي ولقد جاءهم من الانباء اِما فيه مزدجر بجمان حوالي زلنا وبردني يا خيان يا بيجشتو القرانه كبيان جيرته ولا بتبرستي حكمه بالغه فما تغن ندر قران هموي حكمته چي تواوا بلان ترساندني ترسين ران بوغلي به برواسودين يا عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر إنذاره أي محمد صلى الله عليه وسلم رؤيا لي وترخينه تاوروني أو روجبك كدار دريك بانجى خلتي دكات بوشته شيزورنا خوش كروج حشرة خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد ممتشد Biba oran bakızu tawşoriya wa lagu rakaniya indiyena darwa Alay kuley parşu bulaon Muhti'in ila ddaa'a Yaqululul kafiruna hada yawmun asir Khiradwa idar dara kadaka win Biba oran dalayan amro rojya çizurdu jwaru كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده وقالوا مجنون وزدجر. پيش امان قلي نوح ببع وربون ذابندي اما نوح يمبدرو زندانا ووتي النوح شتو برجريكرا وهرشي ليكراء. بدع ربه. غنوب فانتصر جنو حوارک د پروردګاری وتی براستی من شکستم خواردو او به د صلاتم دیتو یارمتم بده ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر امشهمو د جای اسمان من وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وكان يابي زورمان لزويدا هالقولان زا آوي آسمان وزويد بيقى يشتنبو أندازي كبريار لسردرابو وحملناه على ذات ألواح ودسر ونوح مان لغل شوين هالقر لا سر كشتي كبثن پارثا باتسا تختو بزمار درس كرابو تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر بتعوديري اي مدرايش اما پاداش تبو او كسي باوري بينكلا كنوحه ولقد تركناها ايه فهل من مذكير بيجمان اورودا ومن هشتوا تابا بتفنديك جا كان عذابي وندب ساندنم تومبو ولا قد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر بخوا براستي ايما قران من آسان كردوا بو لي ليورغرتن كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قالي عاد عادش پیغمبرا كيان بدروزاني جاء سزاو ترساندنم توم بو إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر بقمان ايما بأيك تون دي سارد من نرد سريان لراجي شيء سخدة ببردوامي تزيع الناس كأنهم أعجاز نخل من قاعد خل شيء هل أكن وجب ندار فرماي فكيف كان عذابي وندر جاء سزا وهرشيء متون بول بباوران ولقد يستغنى القرآن للذكر فهل من مذكر باراستی قران من آسان کردو بو اموجगारी لیور گیرتن دی اخو اموجगारी ورگیر یک به بیت کذبت ثمود بن ندر قلی سمود باور یان به پیغمبرکی نه نه السلام من إِنَّا إِذَا لفي ضَلَالٍ وَسْعُضٍ زاوطيان تشون اعما دوائي تاكا كساك بكوين اگر دوائي توب كوين أو اعما لكم رايوش كستيداين أألقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب أشر آي لنا وهموماً دا سروش هربو أو كراو نخير Balko salih biya ve çizör duruzini kutpasında olud barza Say'a'lamun g'dan man ilkadabu al aşir Wasibayda zanin ka çizör duruzini kutpasında Inna mursilun naqati fitnetan lahum fartakibuhum was tabir ذا اي صالح تا بو دام بينهم كل شرب ما في كوبي كردنو پخش كردنيام برهما فارس راو خلنيواني حشترك لبرق نوين برهما ري پيدراونيا بو هيچ كسيت انا نوري قال لم كار بون جبان جه اور خرافك انكر قداري كر سالف ابيج دستي دا شمشير حشت ركيسر بري فكيف كان عذابي ترساندني من صون بو بويان عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر بێگومان ئەمادان گەچی گوری ترسناک مان بوناردن ھموو بون بەپوشی ژێرپی آجل ولا قد یسرنا القرآن للذكر فهل قال لوط بوريا نهنا بفي غم بركيان إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا لوط آل نجيناه بسحاب براستي إيه مش ندمان السريان بها يجيبهيز بوردا زيخ ولا نايبردن زجلك سوكر لوط كلا برا بيان يقدر أزكار ما نعمة من عينك كذلك نجزي من شكر فبزي ورحمة خمان ولقد أذره بطشتنا فتمارو بندر. براستي لود جلكي ترسان لا تولي سخت برام أوان دم دميان ذكر لو ترسان ندو قمان ينهاو. ولقد راودوه عن ضيفيه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. سؤال بخوا بجمع ليلود داوي موان كان ينذكر جاء مشتافيان ما تذكر دبتاجنس زهر شكانم. ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر. Swenbaxwa beguman herşi bir dasaryanla barabayanda siza etibär dawam faduqu azabi wanudr Deybetsa jensaza u harashakanm ema quran man asan kurdwa bo xwendnaw za axu haya ثنا فرعون النذر بجمان حد كسو كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر باوريان بني شانكان ايما نكرد بدريان زاني ذا اي مشطوله من لسندن بتوله سندني كسي أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ آكفركاني إيوه باشترن لم قالني كباس كلام ين إيوه أمانة متان أم يقولون نحن جميع منتصر يا دلني إيوه ما سيهزم الجمع ويولون الدبر. بأجمعان كملاكان دشندريه وخلدين. بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر. بل كوبلين ينرجي دواية. والسزاي أو رجزور سخطرو طالترى. إن المجرمين في ضلال وسعود. براستي تاوان باركان لجمرائي وشيتيدان. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر. أو راجيك لا أجري ذو ذق دا بسرخ ساريا رادتشيرين. تي عندلين بتجن أزاري ذو ذق. إن كل شيء خلقناه بقدر. بيجمعان إيه مهموش تكمان باندازد روس كردوه. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرٍ وَفَرْمَانِ إِمَتَنْهَا يَكْ جَعَرَ وَكْتَوْتُرُو كَانْدِنِيكْ وَأَيْلَ خِيْرَا يَدَى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سوين بخوابه لكساني بباوري وك ايوما لنا وبردوا جاء آيات تميوار وكل شيء فعلوه في الزبور. وهرتز يان كردوا لنا ماي كردوا كان ياندايا. وكل صغير وكبير مستطر. ووردودريجتي كردوا كان يانهمون سراوا. إن المتقين في جنات ونهر. بجومان باريس كران وهن لباخات ربار كان بهجدا. في مقعد صدق عند ملك مقنتد لن اجيكي فسندان لا باشايتي بد صلاتي توانا